قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا بفحص الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم واميدوا الى ربكم واسلموا له من قبل اياته العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من قبل اياته العذاب بغته و انت لا تشعرون الى اخيك قل يا عبادي الذين اسرفوا هل امر ربان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم قد بقد مات و لكن الامر ما زال موجه هي كل داعيه تولى مهمه الدعوه تلك الامانه التي كانت الموصله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكل داعي يمر مربحا يبلغ هذا قل الرباني قل يا عبادي قل لهم يقول الله يا عبادي شو قل لهم قل يا عبادي يعني عنjon رسول الله كما يفعل بعضه لا قل لهم ربنا يقول يا عبادي هذا نداء لمن نداء المشركين نداء للطجرة نداء لكل المتمردين على الله نداء كل الملاحين لليهود والنصارى والمجوس والمشركين كل من العباد المتمردين ربنا يدعو يدعو من إلى رحمته إلى فضله إلى كرمه إلى جنته إلى رضوانه ليش؟ لأن الله يعلم ضعفنا ويعلم عجزنا ويعلم أننا نسقط وعندنا جوائب الأرضية والشيطان مسلط علينا لأنه أقصى ما يمينه ولا يتيح لنا من بين أيديهم ومحبينه عن مالين عن جماعية من جماله وصلحنا دعاء منصاب الشيطان يعبر عليهم عندنا جوالات عندنا شهوات حب المال ها حب الرئاسة فينا غريزة غضب عن نفسه قد سب الدين بصن الله الأرض من لله خلق الملس عند جوانب أرضيين مخاطير في هذه تخطونا ربنا من رحمته ونطفه وإحسانه فينا كيف هذا؟ أيها الساقطون أيها التائهون أيها الذين انغوصوا في البلده وانصابوا على الشحان كيف تفضلوا ربنا يمدكم سبحانه وتعالى. يد التوبه ما بين التائه والمتمرد المتمرد ما بينه وبين احمد الله الا شفر ايش هذا سيكون قال كيف قلت قربوا قرطتين قربوا عاليه التوبه تتكلل مع الله بدون قوه بدون ما تدفع ايفر ولا تصح لاي وشك غير شفار معامل سيد القريارة والخط مفتوح خلاص يا رب دئي تأي انا مجرم انا مذني انا محتاج الى رب دئي اي اره وقف الظلم الاخير من الان ومكي وتسقط الدعم وقف دمعا وتشعر الجد وهذه العلمات ايه والله اقسم بالله العظيم انا اعرف قبل وتتحاد الذنوب من جسمك كما اتحاز أوراق الشجر كما ترسوا لأيه ريابي ساحي من ما عنها بياه لا إله إلا الله أفضل رحمة من الله أفضل نعمه لأن المسلم يدحو الله سبحانه وتعالى قال ليه لا يسروا عنه لا يسروا عن ما فعلوا ما فعله إذا أذنه يتوبون من قريب ولم يسروا على ما يفضعون هذا مفضل الآخر ورس عذر كاهن الرجل الذي أوصى نفسه بقذل ببأن يقتل حينما يموت حينما يموت ها يحرق ويصير نار ويختار يوم في ريح جديد ويربو فيه وجه الرئة ويختار الشنار يقول لا يفزده ما قفز من ذه أصحاح الصحيح مسود غرق سمع رب العزة ما بقي شيء أشراقيه هو ود ريفل في وجه الرياح والسلام على حتى لا يبدل الله على جمعي واحيائي وإدخال الله وثم عرف الله. ميفاً ميفاً الله يقول رسول الله عزة الله بعد ما ويجمع الله في ويجمع الله جاءت ميفل يقول يا رب دي خوطا مين عرسلنا لك نارك وعرسلنا لي رفضا يأخذ بالذب قد <تصفيق> تبقى الله يصح ما دم هل من ندم كين, كين؟, من كين الله هم؟ الله ما دموا كاكين وما دم هل الله الله الخوف ولم يصحب الله قام ربيه جنازات يحدد الإيمان وقام الخوف ولم يصحب إذا ويحكي رسول الله راجل قصير سعون صعيف فيما كان قبلنا ولما يحكي فيما كان قبله دليل على أنه لا هكذا لو قاتل سميت نفس سعود الصعيد أعلم نفسك وثمات نادلت ومكيت وترى الله يقبل بلاله والله يقبل يقول أجدتك سعود الصعيد وجد هجس نفسي وجد واحد القلبي وقال أشكد مثل فعنش الله عنده النار وتلتدام أمام الله عز وجل وقيامه أجد الله عز وجل ويجد الراعي وينجي يشك ويجعل العلم وبوجديه تبعني سالا بغى بعد راني بعد الليل بعد الليل المجرب ها, ها. بصحر بصحر. كم الله الوجود مشايله باش يشعل لان هذه يقشيش من السلام ما كاينش عالم صحيح. وإذا بيجبر واحد واحد عارف قالوا خل واحد عارف لا جرس فاضي ولا جرس متصل في ما تيجي الفكيلة والفكيلة ويستأذن ويحكيه وتصنع حتى عند الناس يحكيه يفهمونه يقولون منكم من الله يكتب عنده الطفرة من سال وأنا منع من خلاص وينفع على سبعة بقي سمع في العروق كيف يشين حجراه ويش حد في الدنيا ما في عنده ما بقاش في الارض تصعد في الحرم الله وكله يعني كون جيش وأمر في الجن العالي باش من شيء خير الله أقوله وجمد الشباب كذا يدرك خيره كيفت الله؟ هو الشيء تاني نعمل يعني للتحليد الشمس بالدم على شو كيحضر الدباب دبحه بالشكل وقصب في الحرم الله كل يحمل لي صحن. لعلي أمه في الأسباب أسباب السماوات فأطلع إله اله موسى وإني أظنه كذبة أنا جد جد جد بي خمص محرم كيف يمقادرة ويقول الأعلى واحد رب أطب ما يعلمت لكم الإله إذا كان عرشي شيح حدث مصر إله إلا هذا هو قول بقي مقادرة لا الله وما عدد يشكر الله يمقادرة كله هلا جاء إلى أنزل واش ويش سبغي الزكوت تحار وتقص النفس وتبحس به في الجنة هذا تحار بالله الجنة وإن الله يشوف الجميع وتسعدون من في الدنيا ومن في الآخرة إيش يقولون شاف مشاف كل وشة لا إله الله رب العالمين كل كل يا الذي يشوف ما مطلق الناس اللي ما يسون ولا فاني اللي شاف نظرها و اللي قلت خطر سطرها ولا اللي قلت ولا و حمراء ولا كلا و اللي قلت لها أسرفوا على أنفسهم يقولوا مسيرون نزلت في قوم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا يعني بلغنا من الذنوب والأهدام ما الله يعني زمينا فأكثرنا وقتلنا فأكثرنا و سرخنا فأكثرنا و قدرنا بسرخنا فأكثرنا فحلو مفهد نلجأ بكل شيء وإن انما تقوله شيء طيب نقول نرجع الى حسن هل لما بعنا كفاره كل هذا البيت العرب لا تقول جديد ويقولوا البيت العرب ليسوا فيكم نقولوا عليهم خط وجزء الايه هذا الجزء اول قرناه تعالى والذين لا يشركون مع الله الا لا ولا يشنون النفس الذي حرم الله ولا الحق ولا يجنون ومن يفعل ذلك كل ومن يفعل ذلك بالكفر والقتل والزنا من عليه رعاة عذابه العذاب عليهم عذاب يوم القيامة ويأخذ فيه معاهم إلا من سام ولو كفى إن ينتهوا وقلني إن ينتهوا وقلنا مكسلا بقش معكوف إلا من سام وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبذل غوصي أسمح ذيك الجرائم كلها تغنم حسنات الا بالصالح وآمن وعمل عملا صالح ولكن النفس اجشخت فذكر الله واضح هذه سور سورة الفرقان غيث ايها اذا الله تعالى سبحانه ينادي اولئك الذين بالغوا في الكفر بالغوا في الطغيان بالغوا في الشر الله كيف تقولوا سوتوا و جميع ما لهذا قال يا الذين الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا رحمة ما تقلن شيء أبداً أصرف دخل لأنه ما نقلن ما فيك المصائب الكبيره في العظيمه الكبيرة العظيمة اللي ما رقيده لا لا يا اخي تفضل تفضل معنا يسمعني كل شيء كي قرأ الحديث الله أفراح بذمة عبده من رجل جسده ناقة عليها طعام وهو شرب كل مصرف جيد يعني في إزحاء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 شلقا من شدة الفرح اللهم إني ربط اللهم أنسى عدني وأنا ربط أخطأ من شدة الفرح لأن الله عز وجل من شدة الفرح فبقنا نحية قال الله سبحانه وسأل كيف راح بي سوما سعبني كسر من هلاب الأساسي الفرح هذا من قديمه يعتبر لأحده والله كيف راح كيف راح؟ كيف راح؟ والله كيف راح؟ كيف راح؟ ومره كانت سحابه الغزوة غزوة كانت فيها رجال ونساء وكانت واحده ضاع منها ولدها بين بين اسرع وثم انقذ كيت تيش عليه كذا حكى عقليخه كيت تيش عليه تيش عليه تيشو لما وجدتهم اخرته هو دبر له كان كيت خرجوا كل من هذا بيشتغل فرح جابوا هذه طاحت الولدها النار وهي صوت على لا وإيش تقدر تروح تشوفه يعني تقدر تسير وتدفع دو شو شئ يفعلش ليه قبل يوم سودان ما سودان قلوا والله فرح يسوم في عمري كثر من حديث ولد لا, لا إله إلا الله لا لا لا في الحديث الصحيح أن رجل كان من عاداته الصالحين يسوم النهار ويحب الليل ويقرأ القرآن كثير ما شاء الله رجل عارف من واحد من عبادكما وعنده واحد خاه من أب من أبسط وأبجث الكلام والسكرة والحاشيش والزهنة والقيمة والأبنية والصف كل ما يفعله كي بعضون وميه وليس ما واحد ما يحلف عليه قبل اللي يدخل هو إليه يدخل هو الجنة فمجرم إليه يدخل هو الجنة هو القربي صعى كله يعني حلف عليه ما يدخلش الجنة قبل غد يتخل وإلى عز دي دي ما. الله, الله عز وجل قربي شلف عليه الهداد يدي ما وش كنت تعلم خواسين الله عز وجل أنا مش ندقل مش نفتيح وندخل للجنة يدخل منها ليش دخل من أفتاقك على الله؟ كنت كأن مش دخل من مرسل كانت هذه أصل كان المحيين جميع طعاقك وريمان مش عاك كده بده هؤلاء أذون ينمتلكم يصريح دخل الجنة سبحان الله دي الله ما تحيب الله ما تحيب الشيء يبقى في عزة كن عبداء جبن وقد قدم من الطاعات ما قدّم تشوفها الاستفير سبحان الله قد فيها لها ضوء ما تعرف من القراثي قل الله فأتي لها وإياه الله الله أقبلني يا الله يجعني من التقدير من أبناء بأس عمرنا سعيد عمرنا السعيد وتقول آله كان صلي وكان صوت وكان قرأ وكان صدق وكان دعوة وما تعشلهم يا اخي أخي الكريم ما تدري ربما نمر ما يعرف اهل الجنة إلا إلا الله إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول العلماء ما يجوز لأحد أن يقسم انه من أهل الجنة إلا من أكبر الرسل من الصاحب من جريش الله ليه والله صغير الحال في الوصف يخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة أدخل وأخرج وفعل وقد غضت ومع الخبر لا يمكن أن ينص أن الخبر الخضر يمحل. لا الرسول يخبر هذا من أهدنا خرص أهد البطر من أهدنا خرص أهد الشادر من أهدنا تصدر عليك صافي لا يمد ولا يمد ومع ذلك كان يسهل من أنفسه ألاش عارف الله وعرفوا قدره، عرفوا على مصار وعرفوا ما عنده من أهداته الجحيم، قدم الأمل الصالح ورسول الله يؤمن، ما تدري هذه الكلمة واحدة صغيرة وبرد في نظر الله لا شيء كمسي القاصم والمحيم والحبيب صارح قدم تنتم النار وهذه الجهيل بات هذه الملكة إذا يا إخواني سبحان الله الله يقول كل يا عباً من النعلم هذه الحقيقة كلهم الله يقول كل يا عبادي الذين أصرفوا على أمسيط بالمعاس الزين أو الخمر والسكر أو الصنور المسك والكاد إلى أمبال لا تصنعوا رحمة الله غير تقربوا بك الله عودوا إلى الله سوبوا متل تذمين الله تركوا الله لا تقرأوا رحمة الله الله وسعى ورحمة الله وسعى أدب الهشرة فسأسوا النبي سأقول ويسروا الزتون نبيهم بحيث اللبية سبقون الرسول النبي فيما ان الله يسرق ذنوب جميع كنت لهذه ما يسرق منها شيء بقدر ما يشوف من نفسك اذا كانت أمسك نفسك خاضعه يعني ناذمة يعني آسفة على ما صدر وجيث عند الله تبكي والله يتبكي سوفوا نعمسوا بالأسف الذين قالوا ان الله سيبكي هذا قالوا حسن الله قالوا نصر نسيح ابن الله أشخلوا الله عنه وجنه أفلا ينسوا أنك الله يتسقرون لأنهم اعتمودوا يتسقرون الله إذا سألوا خلاص ألخلاص إن الله يتسقرون ذنوب وجن يعني أنه قرور غفور رحمة السفات الحمد لله إنه هو الغفور نوع الغفور يعني كثير غفران كل ما كان الناس كأكثروا في الذنوب واستغفروا إلا هو غفور إنما الشرطة يتسقرون قالوا انيبوا الحنبه الى الله عشير انت الله انيبوا الى ربكم بالقلوب القلوب الصالحه مع الله وبالاخلاص وبالنصح التام لله عز وجل الى ربكم واسلموا اذا هو الانابه يقول العلماء الانابه اذا جاءت في القران فمعناها الانابه الظاهره والباطنه بالقلب والقالب تشمل الايمان والإسلام لكن عند هناك نسجت مع الإسلام انيبوا فكانت الانابه بالقلب والصدق والإخلاص لله باش نعن الضراج مخلص بيجي للضائع لا بالصدق بالمقاول كما بالندم وإذا حسبتك بدونه من عمس اللي قد مسكة إنها هاركة وإذا قسمك أحسن صدق الله يعني بس هذا وش قبله لن يقبل ولكن بعد الصيقة بالله أنا عند ظني عابدين إذا ظني يصد الله يقبل من نفسه يقبل من هذا قدم صداعه كون يأكين عن الله يقبل كون عن ظن غالب سبحانه وتعالى على الله. ما الله يعني هم قد قد ترتكب مانع من من قروبه الاعمال واللي طالبهم يكافخ يعني براس يكون عندنا من امريكا يكون ادراسه من أصحاب ما كله في على مسيديها اصحابهم باذن الله قبول الديفا نعم ايه اللي الله وعارفون على شروه وعارفون عارفون رفقا نعم يا كل وان رجل محمد الله ولكن بس بقلوبكم بكم ثم قلوا أسلموا بظاهركم بالقبل والقادرة بالعقيدة والعمل العلم والعمل العقيدة والشريعة أن يبقوا بالداخل وأسلموا الظاهر باقوالكم واعمالكم للاستسلام الكامل سلموا وسلطة لإله قل أنا بي الله أنا من منه الله الأمر تبغون أنه يجندوا أنا يا الله نس الإسلام الكامل تدخلوا بالسلمي كافة في كله كافة لما ترجع للواد ادخلوا كلكم ما يقطع كل أحد أو لما ترجع للإسلام بالسلم تدخلوا بالسلم كله بالصغيرة الكبيرة ما تركوا نشئ وشغب متعمل ناشي. شغل واجب والواضح أن بكرة هارس المحرمات يعني لا كله ما كيشي أمره بالبعض وكفروا بالبعض لا حلو جربه قريت قوانين الأحوال الشخصية دي إسلام هو الناس الجنايات وخصوصا الإعلام والسياسة وما شنو كذا أنا طفر من ده هذا لا الإسلام لا يتجزأ كل لهذا قال وأنيبه إلى أرضه وأسلبه له السسلبه له سلسلة في القلب هذا يعني فأنا ليه قبل قبل المسألة أن الله كينادي إذا تتحان خلاص ما بقى قبل إذا جاء عذب خلاص فرعون العرض بجهل لما جل عذب فرط الله مجرم أشخاص لا بلد. من لا, لا الأهلاء إلى أن الذي أمر إذا جل عذب قالوا الآن لا يقصد الآن وقت عزيزته هو من المفسدين المفسدين لا أتقبل يتي العذب وأسم أنيه إلى ربكم وأسموه له قبل أن يجدوا من عذابو ثم لا جزاؤهم وخصو عنهم قوه ما عندهم بالعذاب والعزه النصر شنو النصر هو الذي انتصر على مناوئي وعلى محايده وعلى المدبر فالله لا ضابطك وحكم عليك عملت السجن الابدي ها والدمر الخراب لا ما عندي طاقه بحرب ما عندي طاقه بالمدرسه هذا النصر تنصر على الله يعني وعند القوه ويعنيك معايده أوه ثم لا يوصلون ثم كيف هذا حذفوا هذا الإسلام بيلوا وين وآه احسن هل أحسن ناظرين هذا اللي بالصح والإسلام الكامل مستمعوا أحسن احسن اللي تمر بكم شو الأحسن احسن كنوا قرآن القرآن الناس في, في الدنيا الآن أفضل وأجمل وقت من القرآن هل لفظه وبام عقلته اربي معقلته من الشرق والغرب وبين استثناء العرض واطلع من العاشق فشل احسن ما عندنا في الدنيا كتاب الله هو كتاب تجعلهم عاشق اذا كان جعلهم فرط لي يا عزيز وعزيز هذا احسن ما عندنا في الدنيا وين ابغي للسعاده والكمال البشري يكون كل نسخة من هذا الكتاب سيساعدوا سيساعدوا خلاص أتوضهم كل نبي والله شي بقى من النبي صلى الله عليه وسلم ومن التعلاه والرسول فأولئك المحر الذين أنعم الله عليهم وضعني كيف وكيف شي حدث ماذا كن هو؟ نبيين والصديقين وكان يكتر على قصير أبوك الصديق والشهداء والشهداء الصالحين. الذين أرادوا دماغهم دعوا فتوم الله صالحين كل صالح كل مؤمن صلحي صلحي تمارس ما كاينش نامسين خمسه سمعنا مع ما الله صلى الله عليه وسلم احسن ما بين ايدينا ولا حسن كيف اولا العقيده منه احسن عقيدة شو هو الصدق مع الله والخشيه لله والخوف من الله والاعتماد على الله والرغبه الى الله والحب الكامل لله وتصرف بالكامل لله الله أضمن هذا هذا وفيما يتصل بالعمل أفضل ما فيه صرا صيا زكاة الحج لم معروفنا على المُنكر جهة بسبب الله بر والدين سلسل رحيم إلى خير إلى خير ما نبيك سلطان هذا أحسن جلال والله أحسن ما في وين احسن عقيدة أحسن عمل والسلو أحب ما إليكم. <تصفيق> كل أحسن. كلها وهذا هذا رب أحسن ما أنزل إليكم من ربكم أنتم تفدها وفيها ما أقول أحسن هذه كلها صورة وهذا إيش هذا سلام رب الأرباب صورة واتسمعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم قارب من قبل إيوه أهلاكم فروا إلى الله أسرعوا هيا من قبل أن يسيطروا على بعد سهل ته... وأنتم لا تشعروا عدد الدنيا وثمان على مخاروه صلى الله عليه وسلم ايه ايه ايه ايه الله في واحنا نعم سديس هاتنا يمين في يومين النو السكران كان سكران السكران بالدنيا احب الدنيا واحب الدنيا الدنيا احب وما فيه من ذا من واللي فاق شلقها النداء كامل يا عباد اللهم صل على حبس تبيت حمص المطار لا مش يقولون اللهم السيده شكاوى فاينه ساكن انتم عبادك انتم اعداء عبادك نحن اعداء مو عبادك والله اعداء عبادك ما تستعيش قل عبادك اللهم اسم عبادة احنا عباده لا اله حب الله واتبعوا احسنا ما بنزل اليكم ربكم من قبل ان يتيكم العذاب باغته وأنتم لا تشعرون العبد كيف ترر فينا احنا نعم سيد الوحيد على, على طريقنا الله يقول لا يقول لهم نزل هو لي نزل المطا قال ولم استقاموا الطريق الاسعناهم سبيعوا نسيكم كلا، وش الكلب جد ولا الكلب دخرا؟ جد، وإذا بغني بقينا استوى ما قينا؟ ناس، شاء الله، كل شيء بس، إيه حاجة ما شاء الله، الناس ما تنسى، ما لا، سامع الله، شو إيش؟ بغيت ننزل نزل ما بغيت ننزل إحنا ما نحيدوش على الترقيع. الزينه ضرب اسنانه والتبرج الخلاعه والكفر والشرك والمعاصي سبب تنزل نزل ابن الزند الزمه ما يبي ما تسقط شيء ابدا قال الله اجل اليم بالله وتصبر احسن ما اجلوا نفس حقق الاناده اجتماع هذا الموضوعيه من قبل قبل قبل ان قال لكم الندم تعذبكم ايها وتحصروا وتنادوا تخرجوا عند يقطعوا الارماد هذا انتقول نفسن يا حصر دعلك في الربوبيه جنب الله يوه لما جاب يوه لمكين تلمس للظلم والفجر والمجرمين دايروا كل ما قالوا كل المجلد سعيليات مع ناسين في نادير ونادير في ولا نادي عليك هذا الحال قبل ان تقول نفس كل نفس يا راحة على ما في جب الله يا اللي هي يا على ما في جب الله أي في حق الله شوف في حق الله الله إبادته سخيده طاعته ومن حق الله السوى إنك إذا تعرف حاليا، أشي عظيم، السوى، والرضا والنظر الى وجه اللي. وتفوق بي جلب الله، وتفوزي يا حسرة على ما في الرزق من بالله، شنو الله؟ تسابق، في الله، في حقي الله تسابق في تسابق. شبلناه كذا لأنه لعقاري وتسير في جبله الله؟ في حقي الله هو العمل يا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 هل Terimah is not able الله He is not able to tell God He has not heard anything about it? a study Why do you say that Allah is not able to call it? If only by his perk of من 27 Blood Carbon With all لو أن الله هذا يقول له ثمانية وهذا رمه في على هذا ويمكن يقولوا له حال هذا المكيس هم يستهزم ويقول له الله هذا ينيه لا يعني الله ما تذنيه كأنه حج على الله الله هو كان في النار لأن الله ما تهتنيه وش؟, وش هدي حجيه؟ أبدتك ما سنتعيه هوا شهم جوه؟ ليه ليش الله يذنيه؟ ليه لي الله عادقة ولا في فوق يهديه إذا طرم سلسل هدانه أما أنت نقص الهدائه ويهدي لا الله لن تيهدي ويهدي إليه من أناب أنا. اللي ترفع الله وأميره ويهدي الله أنت ماذا أنت مستمر مطم يعني وإنه مغامس في الكفر والطغيان ومن غامس في شرور الأذاب وإنته يدخل وهديني لو أنه ما هداني لا تروني إليه ويهدي إليه والذي ما فينا لن يهديه ويهديه <تصفيق> أما تفعل كبري والطلال وتقول لو أن الله هداني لا لو أن الله هداني لا كنت من المتاخل أو تقول حين صار العذاب <تصفيق> وما يبقى لو أن اللي كان تتمنى لو يرضيك الله عز وجل الدنيا قل لو أن اللي كان فأكون من المحسنين غالي يكون من الناس الذين يعبدون الله فإنه يراثم ما يشيلا خلاص العبادة والصدق للعبادة في جلتهم يا برد يقول الله عز وجل حسنًا إذا سوف سُمّا الأجل و... و... <تصفيق> لا قبل منها قالوا يبني أن يبني الله ولم يكذب لأي سربيل ولو صار ولو, سار. ولو سار على النار ولو صار إذ على النار فقالوا يا ريس نار ولا نكلم بآيات ربنا ونكون ميرمين. قال الله عز وجل بل بالبدأ لهم ما كان من قلنا قال كل شيء. الكفر كله هو هذا المتضاح. وقال ولو رضوه لعادوا إلى منوع. لأن الله كي يعلم نعم الطبع الناس. وكيعلم يعني اتجاهات كل واحد. قال ولو رضوه ولو شفنا ولو رضوه لعادوا للبسواء السبسواء. هذا النعاسي ديكي اللي كيرقصوا اكبر جديد وكيخمسوا وكيعطوا الديكي ما شاء الله وكييبقى مسكين نعاس كيستكرط واحد السرع وكانه كيقول بايع بيموجههم ماهمشش هو اذا اللي يسالك اكثر وقت ولد صدر منهم البعض كذاوليا الله عز وجل في اهل لو ردوا للجهه كيتمرجوا هذا اللي ما نقول لا لو ردوا لي عاجل ما قالوا لهم كاين ومسترخون يلقاب ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير ما لي كنا نعمل ايه ومسترخونا ربنا اطرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يقول الله عز وجل اقول انه يسبلكت معي سبكا ما ليه أعطمي لله خبول جاء كنتم حياتين ماذا سلعةالة الشاملين هية سليس Fourth سلعيتige pikimisi произошram ليست ريكتى قبل ما تقول نفسك يا ما سعلا برسوليين بالله او تقول لو أن الله حذبكم تنسقيه أو تقول حين صار العذاب لو أن لي كان راح يتمنى لو تنمينا تقول لو كان راح لو أنك رسم فأكون لي المحسيني يقول الله عز وجل عبد العليم بلا قد جاءت اياتي فكذبت بها تغلق سعلا العذاب فكذبت بها تقلق عنها لأي كتاب فكذبت بها وشك برسع فكذبت بها بقلبي واستكبر صديق لي لا عقيده ولا شريعة. لا لا لا يعني لا قبل أعمى ما ليش جئت فكذب زبيان استكبر زعمت ولا يصير له قبل ما حلاه اليوم كيف عن شيء يعني اللحية مشكبر يقول واحد لحية حرف اللحية إيه يسكت العالم كله من يستكبر يطلع على إله أنت بعد تكمل فكذب زبيان استكبر قال عز وجل سبحانه قال ويوم القيامه نصف صنف قال ويوم القيامه صار الذين كذبوا عن الله كذبوا عن الله مش كذبوا عن الله اولا بقولهم لو ان الله هذين كذبوا عن الله يهديه الله على يوم يهديه ولكن لا تنسوا الهديه ما تنسوا الهديه لو ان الله الله هذين كذب على الله هذين كذب على الله بنسبه ولكن كما ولا من راسكم من بينا او كذب الله الشريك. أو كلا الله بالشرير او كذب على الله باذله هو او كذب على الله واستطاله على نفسه او كذب على الله انتحى حرم الله او شحل ما حرام الله او وضع يعني قانون ووضع يعني دستور خلي كتاب الله خلي الشرع الله وضع ان في احكام او تحاكم الى غير كتاب الله كل على الوضع هذا من الله عز وجل او اصطبك من هذه كذب حتى كله من الاكديه على الله قال يوم القيامة صلى الله كذبوا وسلم جذب جذب جذب جذب جذب الحق ووجه الحق فسود الله الله عز وجل لوجود من يومئذ مصفرة ضاحكة مستكشرة ولوجود المؤمنين ووجود يومئذ عليها غضره سرحقها قطرها أسود دوحية بالله اولئك هم الكفرون فجراء وجوه يوم الدين ناضره الى بها ناظرة وجوه يوم الدين يعني يا فيروعها وفي عموسها وفيه فيش في السواد هنا سبحان الله يقول عز وجل الشمس وجوه ولا هم مومنون للذي احسن الحسن وجاء ولاه بقوجهه قاطروا لذي الله اولى اصحاب الجنه يا هذه والذي ترغب السيئات جزاء السيئات وترهاق في الذل يوجد الذل في السواد يسود الله جميعا حقيقة كما يضع المسلمين لقام المسلمين ورد مسودان وجوه هي علم الإنسان الشيخ فالوجه اللي تغيير لا يبقى مستمشر ما يبقى في وجه طلاقة أو وجه لا لا لا مسودان حقيقي كما قال الله هذا ويوم القيامة الذين كذبوا على الله وجوه المسود قال الله عز وجل عاليس جهنم مثل المتكبئين تكبروا على الله فالله سجعله مستقرر من الدائم ومسكنهم الخالد ومستقرهم الابدي الأبدي شو هو؟ هو جهدهم في جهنم مثل المسكبين؟ بل أي في فيه ثم أهلاً سنة أما الذين أناموا إلى الله ورجعوا الى الله وساموا إلى الله هذا مثلا ما؟ ما سنبع الميدة الله يناديه أمام والسازن نائم غافل وقل ولو جروا جرس قولنا على رضي الله النادي جاء وحده وعنده حتى ينفققوا الله خلاص <تصفيق> نسأل الله قال: هادف الله الذين اتسقوا في مفازتهم الله الذين اتسقوا <تصفيق> الذين اتسقوا جعلوا هذه استجالوا لقابلهم ومن قضى غضب الله جعلوا العمل بهذا الكتاب ويتقي منهم من العدل، من سخط الله. ها هؤلاء عنده بالفوز قبل الفوز والنجاح في الله. ها ويرجى الله الذين يتثق وبيش بفوزهم، بنجاحهم، بإيمانه، بالعمل الصالح. هيو. بالعقيدة الصحيحة، بالعبادة الناصعة، بالأكل الفاضلة، بالمعاملة الحسنة، نص قرآنية. لأنه سمع واحدة من البوض كل جربة جاءهم ينسبعوا أحسن هذا الكيسان, الكيسان. الكيسان من لهذه كل شيء يحتاجه رجعوا له الكتاب كل شيء حراد لهم رجعوا الكتاب كل شيء خطر لهم رجعوا الكيسان من الله جل كيسان في حقائل المعركه في من العبادة المعارضة من العبادة الكيسان هو الذي يقوده هو الذي يوجيهه خلاص هذا هو الكيسان سقبنا في مبادتهم نالوا الجنة ويأبنكم قال هؤلاء لا يمسوا بمسوا شيء يسيئه أبدا لا ينبسته بالسوء ثم ولا هم يحزنون على شيء ما ليه ولا خلأ الأولاد وخلأ العمارات وخلأ الشركات وخلأ الفنكات وخلأ العمارات ما شاء الله يقول يا راح إيه نسيه الله في زنانه ليه نسيه أن يعطاه للمعين ما يسيه بصلا ولا يبقى اللي في الدنيا ما شاء الله ما يحترج على البيضين يسيه النائم ليعطاه الله ليه؟ لا إله إلا الله يحزن؟ لا يقول الحمد لله الذي أذهب الحمد للحسن ما أبقى شيء فيه كنا نعم في قصة فبوته ليش الولد الصغير البنت زوجها قصة موجهة المراكدة جميلة ما شاء الله عنده عنده أعمال عنده في فنكت عنده عبارات عنده شركات عنده ما شاء الله ما قلت كل نفسه ولما مات جدوا كانوا طائعا مستقيم على طريق الله لما مات الله نستخدم شيء كامل ليش شغله شغلوا من هيك لا بغيه صراحه ان الله فيهم ولا هو ما تهزن عليه شيء لا اله الا الله سبحانه سبحان الله الله وخاله مشي هل الحق اللي عن انه الذي اللي بتظهر إذا السجود اذا نستجيب قالك تفضل تصلي العصر ما ليه إيش بخلوا وكيف وضع السعلة على الفلاسفة والضحاع والمذنب اللي قالوا هذا العالم قديم ما عم يحول هذا العالم كذب ولا كوا لله هذا عقيدة فاسدة اللي هو ما حسم خلاص لأن العلمية يعني تحقق أنيقين حتى بلا حجة كيف على أن هذا الكون كله عدوي لنا عنه أول ما كاش مكان شكو زو؟ ما بيقولوا صبيعة عن شو بيقولون الله. الله خالق كل شيء وفي عقيدة فاسدة واليهود اللي عند التدين الفاسد أيضا على أن الروح هذه روح قديمة، ما هي جديدة. ويدري يقولوا إن إذا خرجت, خرجت يعني خرجت الروح تخرج من الجسم ماذا؟ ليش هي نقديمة؟ بالله الله خالق كل شيء بالالواح، بالاجسام، بالبناء بناء العالم العلوم سبب رب الله ذي وانزل البرهان. الله الله خالق كل شيء. شو اللي الله اتباط قال في لا يا حتى أسمى الله وصفاته هذا صفات الله وصفقة لنقب كل شيء يا عظم الله الله سبحانه وتعالى كان ولا زمان ولا مكان ولا اي شيء وكان بصفاته منذ كان هو علي منذ كان هو قدير على كل شيء منذ كان وهو رحيم منذ كان وهو مصير منذ كان وهو متكلم. منذ كان منذ كل الصفات كانت له. وان خالف كل شيء مخلوق كل شيء مخلوق سوء فوهو اما صفاته ليست مخلوقة ليست مخلوقة فصفته كذلك كما ان ذاته ليست مخلوقة فصفته كذلك صافة مناسك دائما كان عديد دائما كان رحيل دائما كان قليل دائما كان مريد الملك القدس السلام القومي القهين العزيز الجبار المتكبر الخالق البارد المصور الغفار القهار هذه الأسمع وهم الصفات كانت ولا ولا سيفة شعر في مطروف ولا في مطلق وكانت على الإسلام بقوم <تصفيق> بقم القرآن السلام هم هو كيف قرصت كلام مخلوق يعني قرآن مخلوق لا بل قرآن كلام الله غير مخلوق هذا ليس مخلوق كيف يشتنشي مخلوق معناته طال الزوجين يقول موحد، شوفوا ما يتسلم ما يسبر ربي من ذكر الموحد من ذكر من الربي الموحد كل موحدين، نعم كلنا حابي والما يتكلم الله كيف يتكلم بي؟ ولا يتكلم بهات لا، انت عليه لا يتكلم وش خلاص كلام؟ والله كيف الحين؟ مين يتكلم من خلط كلام لا؟ من برضو شو خلاص الصيام ويتواصل؟ شكله خلاص في الصيام. الله شكرا لك لطفلك الكلام الله انما عنديش قدره على الكلام عنديش قدره على القيام عنديش قدره على المشي عنديش قدره على التفكر عنديش قدره عندي لكن سبب رق بك وسماتك الله ليس سبب لا به ولا بسماتك فهي في سبحانه وتعالى اذا شاءها قالها حينما يشاء ليس كذا ليس فهو في كلام منذ كذا ترون اكيد فهو يحذف الكلام ولا يخرقه يحذفه نعم لا يحقه لا فالإحداث الإحداث في اللغة العربية من الخلق الحج المخلوق الغر إحداثا والشيء الذي الذي يعني يجيءه الإنسان مسمى إحداثا بالنسبة للمخلوقين إلينا إلينا مخلوق لأن الله خلقنا قلبي لا وصلتنا أنا أنا أتكلم وعندي هذا وعندي هكذا وجدت الإنسان لي الذي جعلني هكذا الله فحينما أتكلم حينما أقوم حينما أمشي حين أنا خلقت الحجم لا ولذا مثل العلم إذن الله سبحانه وتعالى بكلامه، بأوصافه، بكل, بكل ما هو متصفح به سبحانه وتعالى ليس بخلط فيه. هو خالق. إذن الله خالق كل شيء، قال وهو على كل شيء. هو الذي اخلاق العالم الحلو والسيئ، وском موكل بيه أشكو اللي يتصرف فيه، أشكو حافظيه، أشكو تذبيره. بالحياة والاماس والرمز والفق وكيف يفكر من يشاء وي من يشاء يمرد من يشاء ويشين من يشاء يعلم من يشاء ويستو من يشاء يحي من يشاء ويوميتو من يشاء فالله كله من كل هو في شاء. كل لحظة هو يعمل هذا العالم قائم فيه. إذا أسلخ منه صبحنا خلاص إذا أسلخ ولا يقدر الله يقول الله الله لا تنعظوا الكنفسة بعوية وزدة إذا فشك منه لحظة وشع على الحداث دمحن لا إله لا إذا قال وهو على كل شيء وكيف فهو وقت بهذا الشرح الجميع ما فيه لكل الحقيقة لك. نعم والوتاة هذه تتطلب إيش تتطلب القدرة القدرة النابي وتتطلب العلم العلم الشامل وتتطلب الرحمة وتتطلب الحكمة وتتطلب كل الصفات تتطلب أهل وتعالى وهو على كل شيء وكيف إنه بصير وإنه عليم، وإنه قدير وإنه رحيم وإنه عظيم, وإنه عظيم وإنه... كل الصفات تدخله لهم وهو على كل شيء وكيف ثم هذا قال له مقارب السماوات والأرض اللي بغى شيء حاجة المفاتيح المساسين يجب والخزائن في يديه. وكل شيء هنا الناس يعبدونه. يحب... يعبد اللي كان يعبدوا أصنام، واللي كان يعبد الأولية، واللي كان يعبد الرضاعة. ليه يتنفعون؟ ولا أمين يعني كثر منهم لف عنهم الضر كانوا لا. فالنفع والضر في يدنا. في يدنا اللي يبغى شي حسن من طلا. بعد ما يفجح الله. وعندما يفجح اللي بغى إذا استحلج مش شق إنت وغيب عنده والرزق عنده إذا سألت فعطس صافي ما ما تيجي خلاص ولا يعطيش واحد بغيتهم مشتا عند الله بغيتهم الأولاد عند الله بغيت العافية عند الله بغيت الخدمة عند الله بغيت الحياة عند الله كل شيء بغيت عند الله هو اللي عنده واحد وما عنده أحد المكان اللي الناس يريدونه واللي يطلب شيء حاجة بغيت الله طريق سا. له لهم مقاليد السماوات والأرض الخزائن ثم بعد هذا قال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 اتباع من هاجمه والذي يصلحه الذين امروا واعملوا الصالحات في الصالحات اللي يسمح حياتك اللي يصبح مالك اللي يصلح سلوكك اللي يص... يردك صالح لادخل في جوار الله لأن الآخرة كما قلنا مراس ومرات واش كتدخلها انا مزدي باعمالك ولا بايه برحمة, برحمة, برحمه الله برحمه الله وبرحمه الله تدخل فيها بفضله لا الله في الوقت تكون صالح لشكرك في فهذا المنهاج الرضاني ما أتانا إلا ليصلحنا ويعزنا لأن نكون أهلا للنسكرة في نيواننا ولا من نظار إليه شيء هل فقط وإلا دخول جناب رحمة ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله من فضله لا يعملون والله يدخل أحدكم دينا عملنا محدودة إذا من الله جيتين عملنا على صلطنا على صيامنا عمينا. شعل 50 ثانية قال 50 ثانية وقال رضع فعشرة 50 فترون فعشرة تنسي تنسي وقف بره لكن لا الله عز وجل بالفضل وهذا ميه اللي عندك وهذا العمل الصالح شو كنت ينتظر عليه شو كنت نفس شرق شو غيروا. هل نعمة واحدة نعمة لنا كل تنساه ما تقرر في من عمل صالح ولو تنشي حياة ألف سنة عمر سينة دوحة وانت الطاعه ويجيب الله غير نفسها لك تشرف عجلو والله سبراه لك عمره وتجيب تعمل, تعمل هذا النفس في كفه ولا الأعمال صلح من صلاه وصيام وزكاه وحج وقراصم وذكر ووالخير خير اعمل صلح في كفه والله هذا النفس ضد النفس نفس واحد ينتهي انها تقول مش خلاص الناس فخليك نعمل شيء من من اللي اعطاك من اللي كتشر من نار من سمع من الفتح من ماضي ما وجعتو نعمة الله هي لا اله الا الله إذا كلهم يفضلون لنا الكل من الكل من كرمه الكل من جوده سبحان الله إذن إخواني سبحان الله يقول الله عز وجل والذين كفروا بآيات الله و لاكتوه كل خاصة هل خطرة الحقيقية أقصر الدنيا وصار الأخيرة أعظم ما أقصر في الدنيا هو هو الطمئين القرنية والراحة النفسية فاين نقصر البر... الراحة, الراحة في الدنيا؟ خاصة تعيش في الدنيا فاين نقصر الراحة؟ في الفلول؟ وظيفه في العماره لا بيت الا بالذكر الله بطمكين بطمكين. غير هذا النصرى خساره من الصاحه وخساره الاقوال الحسنة وخساره العبادات الناصعة وخساره المعامله الحسنة وخساره كل شيء في الدنيا اللي كانشوش لا وثم الخسارة الكبرى والله هي خسارة الاخره تخسر اهل وتخسر الجنه اولى امها الله وتمشي للنا والعيال يضلوا قل ان الخاسرين ان لم ينجو من النار وخساره العمار ولا خساره الوالد لا قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليه يوم القيامه ذلك هو الصرغبي اما سوقك اصل الحر وصلت قال سبحانه أولئك هم الخاسرون أما تسلوا أخرى وقالت خساره أخرى ثم سبحان الله الكفار جاءوا الى رسول الله لما سمعوا هذه الآيات جاءوا عندهم وقالوا له أعمل قدير عشي بيه قال تعبد إلهنا سهلنا ولي عبدوا إلهك سهلنا مش هو يكهبه هو بالإله له وانسن الإله ديننا سهلنا عبدوا الإله ديني يلك كم نبينا وثالنا لا لا عالم سهلنا ولي عبدوا إشبه هذا هذا حل وسط لولا ستصاروا الله قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون أنت ما اعبد ولا ان احتاج ما يوفق مجل الله تعبد ما اعبد ولا انا اعبد ما عبد ولا انت تعبدون ما اعبدون خلاص وما طيب ومش وشوف الدرس هداك اشكر قل اعطى غير الله تامروني اعبدوا ايها الجاهلون للجهل الجهد الله يأجره هو اللي بيحمله ويخرج ما يخرج كيف شو يحمل؟ أئله مع الله الله اللي يجمع كل شيء وخلق العالم العلوى السفلى وخلقنا حنايا واجمع من سب فيه من عنده ونأخذ غيره وكيف يصنع بهم فيه وكيف من الله لا تنفع ولا صدر لا تعطي ولا سبناه كذا لا تجوب ولا تدفع لا في دشة فاقية لو خيرنا نقول كذا غير الله يزامرون على أبو أيوة زينه لا اله الا الله ثم قال ولقد اوحي الى هذا هذا الثمام الانجالي ينذر علم هذا العرب هذا العرب السيد غير الميلاد ففي ميدان الدين اصبح يقول له هذا القران بدلو خير بدل هذا القران هذا القران عامل كيف تبعوا تقول ان سبحوك جاء على زينكم ولكن هذا القران اللي يكشف الاله انه وش قدينا وش بالاحنا ديالنا وين شتمنا واش على شكل بدلو بدلو هذا القرآن القران بالله لا نرجو إلا حق الجد سنجر قال الذين هو قال هذا هو بالدين واذا جتل عليهم ايه منها بالناس قال الذين لا يرجون لقاءنا يدل لذكر جاءت الله ولا ذكر قال الذين لا يرجون لقاءنا اتني القران غير هذا او الدين قل ما يكون والله ما استطيعون هذا الله قال امرني يجيبونكم، يقول، قل ما يكون لي أنا وديروز القائل نفسي إن أسيره إلا ما يحرينه، وثم يجون الحرب اللي كان ضد، يقولوا ضرسون ليسوا كل لا يسمعون هذا القران والغوا فيه لا يفترضون، سمعوا، سمعوا، هيه اليوم الناس ما ما ما ما ما في الدنيا اليوم ما ما الله ما ما ما ما لهذا قال سبحانه هنا في هذه الايات قل فغير الله تذكرون يا اولي الالفل والجليل ولا ادوحى ولا قد وحي اليهك وان الذين من قبلك لئن اشرجت لا يحبطن هذا وحي قديم منذ كانت الرسل عليه الصلاه والسلام الله نزل العيم الوحي اللي شهد بالله صافه حرر الله عليه سبحانه ابسطاده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم لأن الله عز وجل بل حتى الملائكة مكرهين سبحان الله حتى الملائكة من الله عزوجل في الآية يقول سبحان الله حتى الملائكة ها يعني ولا ولا ومن يقل منهم ومن يقل من قال ومن يقل منهم إني إلىهم من دونه فذلك فيه ويوش منه كأجال كيش إلى غيره؟ كيش محبوك سيوان وقال في الأبيان كان لهم ولو شرطوا كان والله حرف الأبيان ولو شرطوا عنه ما كان لهم وقال خصوصا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أشرك صياد أبيان وكين يشركوا الأبيان يشركوا بالله وقال يمكن يتوقع والملائكين كين يشركوا بالله؟ باش رموة الأنبياء معصومون وليس معصومون ومع ذلك ربه ما يبعلك على المحال هذا اللي محال يقول لو فرضنا المحال وكان إصدار الشذف من الأنبياء والمرصاليه ومن الملائكة تكونش جايدة نقود رجل أوامر الله نقود رجل كتاب الله نعمش بهذه القرآن جايدة خلاص ولو كانوا ملائكة الله ملايشة. لا لا إله إلا الله فيقول سبحانه <تصفيق> شو سؤالا يقول إذا جمعنا في الرمي جمع تقديم كيف نرمي هل نرمي جمعة العقبة والوسطى والصغرة ثم نرجع إلى الأولى هل نرميها هم المتتابعات هذه رخصة من الله جل وجل في رميتينا الرسول الله عز وجل يعني قال بالنسبة للرمي لأن الرمي تمرم جمعة العقبة أيصبح مؤمنا يوم العيد ومرت ويوم الثاني نرمي الالال الثاني الجمرة الجمرة الأولى والثانية والثالثة هي جمرة ما عند إذا بغين زيدو الرابع يوم الرابع العيد هذا قلنا زوج وذكر الله ذي من فمه تعجلتني جلدي ومن في الأذن ومن سعة خرط في هو يفتح له رأس إنما الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في أمرين رخص في بلغة العرب ورخص في الرمي اللي عنده لكنه عارف تبصيره عنده إيد شغله في تبيه بينه إذا ما عملت يخليها وجا تعر تعرف يومين قالوا جينا اليوم اجينا نهار العيد او ثالث العيد قدموا الاصحاب جينا هذا العيد لا ثالث العيد هذا العيد تجي رمي ثالث العيد ها ثالث العيد يجينا العيد ثالث العيد عندنا رمي ثلاثه ثلاثه ديال ثاني العيد كل وحده سبعه شحال يجي 21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 مدكم أرجع من أرجعوا من الجبل من الجبل الأول عرمي ود عرمي ود عرمي ود سووا متقدموا هي هذي وهذه من فضل الله عزوجل هذه رخصة عظيمة يعني ينبغي أن يأخذها الإنسان لأنه سبحان الله قد زحمه سووا مسحه بدماره يمرده قد يكون أنا سو سبحان الله في سمن سمن ميند ميند الحارق أي قد أبور أبور ستعيش سبحان الله نجد الإنسان يعني وقعت كوارث ومشاكل انسان قلت له تدعوه لأن يجمع بالرغم و فبد يقول له ما يعرف و ذلك جدا كانت تحكمها شقه و بسبب الجهل لكن صدقني كانهم الناس كي يعرفوا الامازي الرخصه التي اباحها الرسول صلى الله عليه وسلم شرعها فكل في كل العبادات الاساسيه والزراعه من الكمال والنصح الى هذا الهدي و كمان قال النبي ما بيجوجب لكن العرض واجب في العباس رضي الله عنه وارضاه كان عنده عنده استقايير وكان يعني كل ذي سكن حجاج واللي ذو السقيع يحجوا خدامه دو كذا ولا فقر الرسول صلى الله عليه وسلم أيوه بجمعه قال أذل وكان واحد الرعزة لا لا بيت سال ولا رمح جمع بين رجل ملبس مكيد وبأو لا خصوصية لا السقيع ولا الرعية فجاء الراعي للراعي لي عترف راعي نفسه نفس الشيء هنا هذا فيما يخص هذا السؤال السؤال الآخر يقول دخلت مع الجماع في الصلاة واقف فكبرت وراءه فبدات سو بدعاء سسع فركع الإمام ولم أقرأ الفاتحه فركع معاه فإن إذا شو طفنا هاد شو عدل بيركع لا لا ما سعد لا ما سعد لين إذا أنا استغلت هذه كلها كنت عارف وكيزرب ما يحتاج تخراج دعاء سسع يعني دعاء سسع كنا فور نبدأ بالفاتحة إذا أنا اللي هو ارتاح من من زائد الفاتحة ولا حق لأنه اذا تدخل في أثناء الركعه أو في أثناء الفاسحة ولا فقط إذا الرجل دخل أبو بكر دخل والرصاصة مركح هو بقي بالباب وإذا بقى أبو بكر يركح في الباب ويأتي ويأتي يجرب حتى يدخل رصاصة ولم يكمل الرصاصة يقول له جيش كله يجرب يقول هذا يا سلوه كيف عدت على أن ركعته يعني حثره ركعت مش دركه رجعاط والله يستحس على حسن هذا مثال ولكن تعاود يجري ولا تركد ثم ان يقول اذا أردت إذا ارتش ان اصوم فما وقت جهائي السحر هذه الفجر ان قبل بل وقت السحر ما دام ما دام في ضوء الجنبش إلا هو أقسم فالصح هذا هذا اللي يبقى الآن كل ناس اللي يقولون أنه يقدم جوية يعني يقسم بس ماين في جزء فيجوز الإنسان أن يتصل على صفحة مدام وليس يتحقق يتحقق يجو تحقق يعني يخصنا ما زالهم يخرجوا حتى زوجة أربعة لأن الناس في الفجر قبل الفجر يخرجوا يخرجوا على الضوء يخرجوا على الدينة وثم يحققون على ناس اللي يتصل على الفجر أشهد من هذه الأدات وبين يوضح هذا الخيط أبيض من الخيط الأسود يا مقل كولوشرابو حقول حتى يتبين أنا كم الخيط يتبين ويتضح بحيث لا يختلفنا هذا الأبشة. أنا أحتل أحتل أقل ال في البرج خارجو يعني حسب توثيق المغربي خرجوا ال الضبطي فجأة هذا فوجدوا فرق ضئيل يعني يعني كأن الأدمي كيت عندنا لأنه ما في قصة ما في شيء يعني فرق كثير بعضهم كذي جد نص ساعة نص ساعة لا. لا، ولكن أنا أنا أتود من نكون يحقوا هذه القضيه هاه؟ اليوم يمكن تريس حقت بس حقت، في قمقم في وبخصوص وبالخصوص ال الإخوان يعني السيارة متقيهم دين يعني فمثلاً اللي صطح، ال الدول الدول الدول أبيات أبيات، خيط تخرج مثل مثلاً جم كبير، يقول لك هذا مين صطح؟ وشوف الفرق بين الاذان وبين بزوق على الفجر حا تقدر الان تصلي الفجر كي اليوم في النص الدكتور النص الدكتور غير ما خرجت النص كنخرجوا هكا نصليو كنصليو انا وسلكي في فوق الصبح. نعم السؤال الاخر يقول آه... الصلاة التي فيها, فيها أبعا ركعات هل يمكن أن نقرأ فيها كتاب والسورة في, في ركعتين أخيين؟ نعم الفاتحة والسورة كان الرسول الله في الركعه الأولى والثانية والثالثة والربعة في صحيح مسلم يقول الصحابي كانت ركعة الأولى مقتبال يقرأ خمسين آئين في الظهر. أو لا هو في ووقف الارتجاع الثاني على النصف من ذلك مش عارف 29 ووقف الثالثه على النصف <تصفيق> من الثاني مش عارف 12 طلعنا نشوف شيء ويقول والرابع على النصف من الثالثه اذا قلب لما كان يقرا الفاء تكبه مفتحه وشده الاولى والثانيه والثالثه والرابعه الواحد بيصعب ليه الاحياء مش ليه واحد يقرأ يقرا الاولى يقرأ انك الصور تشرح الصوره والتفريعات في الفصل ويجهر ايه غد ويجرح حياتنا كان بده يعلمها ويعلمها يعني قد يشرح الايه القياسيه الثلاث ايات وخفضه الجهر والسر موج مزيد أو نقصان الجهر ما في زياده والسر ما في نقصان للدليل من سنته كان يشرح ثم يقول لماذا صراخ العيد واجبه على كل الطرق فأعطينا دليل، الجذور المعرفة تعطينا الدليله. ها ال ال كل هؤلاء الصواب، الصواب، ويكان الجمهور يقولون صلاة العيد سنة ولكن الصواب كم يكون محقون إن صلاة العيد حاضر، حاضر. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا من قبل أمر النساء أو الرجال، رجال والنساء، لأن خروج الصلاة يعني. تنزل حتى الحيد، هل يبلحيد ودم الحيد ولا بنتخلي واجب يبرق. فتروح ولتلبسها لك بتروح دي شمس وما ينفع عند الحائط وتبارك الماء تجيب الماء عند تجي تلبسها او تروح عند الحائط وتسويها هيو يوخه لا تدخل واخذها والحيط حياخذ الصلاة الصلاة يصلي اللي ما ضروا وخاله وتصالح يعتزلنا الصلاة وليحضر لشدة عسر الفكر لو بدينا هذا الغرق نظهر العيد نظهر عام يخرج من مس العوا و الرجال والصغار حتى حتى بس هذا هذه اللي ما كتخرج عمره ما عنده واجب يخرج اذا هنا قال العلماء هذا دليل على وجود طيب دليل اخر وهو الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع العيد لانه طبعا السنه ليس العيد والله يجتمع العيد والجمعه إذا اجتمع العيد والجمعه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللي صا العيد والله الجمعة وإيش اللي قال عن فرض الجمعة فرض واللي ما احضرش الجمعة فرض ثلاثة من الجمعة ما الجمعة بين إجماع العلماء بين القران هذا اللي ما ينوب عن فرض النفر بين إجماع العلماء لا ينوب عن فرض النفر من كان عماسي ينوب عن صلاة الجمعة إلا سورة إحدى كذا ما كان جملة وأشياء لا في هذا الدين الحسب اللي ثم يقول إذا بقي صوم على ميز بأن يخرج عليه عائلته كل يوم الطعام مسكين لا أنا أقول الصيام رمضان هذا ما ما في حاجة إلى اطعام كانت صحابة رجمضة علي من واحد رمضان ما في أحد يصوم عن أخر إنما الصيام يصوم عنه وليه من ماذا عليه صيام يصوم عن وليه صيام النظر صيام النظر شو صيام النظر. النظر يعني الإنسان سبحانه كان مريضا ولا كان عنده شيحد غائل وقال إذا شفيته من مرضي لا أصوم مناش أحد. اما اذا اقبل حبيبي مسافري سالما لا اصمنا لا يشعر وفعلا الله لا اصمنا فيا شوح اللي لا مد سماء رقم سمسة سماء رقم سماء رقم سماء رقم ينزم سماء اذا مد سنعمات وما اصدتك شهد الشهار بنتي كلامجي كلامجي سماء رمضان لان رمضان انت ممر بانت صوم نعم اتمت خلاص لا يشرب إذا الله قال إذا شبيت أصيح ترده إذا شبيت ماش ميت وش وجب ما وش ثم السؤال إن شاء الله يقول اللهم صلي على محمد هذا دعا عند دخولي مشجد وفروجي منه وعكما له من روا هذا الحديث؟ اللهم صلي عند الدخول عند دخولي المشجد تقول بسم الله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على جنوبي بسعلي أبوه رحمته داعنا اللفظ هذا صحيح رواه الإمام بم... الإمام أحمد والجزد ورواه كذلك المباجه في هذا السنة يا الله مصلح على محمد إيه هذا الرواهم الماجد ورواه الإمام أحمد والجزد والمرجع نطق المرجع رجع الكتاب الكتاب جلالة تهاب للطيب ها وكرن أنواع والاحوال متى نصلي فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة دخول المسجد أو خروجه كيف نصلي ومرارا ولا بأس بهذا الحديث هنا نقرب من قديم عندك المسلم وقديم عندك سنه نماجة أو صحيح نماجة ما عندك ولكن هذا إن شاء الله عندك هذا متناول يعني موجود ثم سؤال آخر يقول ميجها في قصة بماء الدافئ والبارد في البرد سوصله الدافئ وفي في الأيام البرد سوصله البالد كذا ولا ولا عكسنا في نفس في, في الصيف سوصله الماء الساخن وفي البرد سوصله الماء البارد ايوه بيننا باب ولا باب ما باب اللي كعزهم بنشكلهم هو الحي ما هو الميت خلاص قطعه فيه ولا متعصب فيه ثم يقول خلاقه النساء احلام الكافر هاذم الله هل شيء الله سبحانه الله تعالى ننسبهم ايش الكوافر <تصفيق> ولسه يقولون بالطمئة الكوافر يعني كافرات وليس يقول كوافر يعني كفار هذا من يحسن النساء وكيعجل النساء يزوه كل مزال الكفار هاش بشهادة اسمها ايه نسي طابقا نسي الله موفقنا يعني سبحانه وتعالى تحني كشبه الله يأتي رب العالمين ويسامنا يسيقونه سلامنا عرض الحمد لله